لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ لا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يقولونَ إَّ كذب إ يقولون إ كذب